الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة بهذه الهدايات التي تستخرج من هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة فقد كان الحديث عن الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها خبر آدم صلى الله عليه وسلم مع إبليس وأن إبليس ابى ان يسجد لآدم صلى الله عليه وسلم وأما آدم عليه الصلاة والسلام فقد كانت معصيته من نوع آخر فابليس ترك المأمور وآدم فعل المحظور وقلنا بأن أهل العلم أخذوا من ذلك اصلا وهو أن جنس ارتكاب المحظور أسهل من جنسي ترك المأمور وأن ذلك باعتبار الجنس لا باعتبار الأفراد من الأعمال ومثلت لهذا بامثله كما أن قوله تبارك وتعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أن ذلك يدل على أن هذه الحياة مؤقتة فينبغي أن يتعامل معها على هذا الأساس لا يكون الإقبال عليها وعلى حطامها وعلى التطاول في البنيان والتكاثر من عرضها الزائل ان يصير بحال كأنما يخلد الإنسان فيها إنما هو متاع إلى حين يتمتع به الإنسان برهة من الزمن ثم يتلاشى كل شيء يذهب الشباب ونظارته تذهب جدة الأشياء ورونقها وما فيها مما يجذب النفوس وياسرها لأول وهلة ثم بعد ذلك يصير ذلك الشيء قد تقادم عليه الزمان وملته النفوس وما عاد له ذلك البريق الذي يستهوي الناظرين هكذا الحياة أيها الأحبة بعد أن يكون الإنسان شاباً يافعاً ثم بعد ذلك يقوى ويشتد شبابه حتى يكون إلى سن يكون فيها راشدا ثم بعد ذلك يبدأ في مرحلة الكهولة ثم الشيخوخة ثم بعد ذلك يصير إلى حال من الضعف تضعف حواسه وتضعف مداركه ويصير إلى حال في الغالب لربما يعاني أنواع الأوجاع والعلل والأوصاب ولربما سائمة الحياة إن لم يكن موفقا قد شغل بذكر الله عز وجل وطاعته أما ذاك الذي قد قضى العمر في ذهاب ومجيء في طلب الدنيا والاشتغال بها والتمتع بأنواع اللذات والنزه وما إلى ذلك ولم يفتح عليه في باب الذكر والعبادة والطاعة فإن مثل هذا تتلاشى قواه فتذهب تلك اللذات ولا يكون لها في نفسه وقع فيسأم كما قيل ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك وكقولي الآخر الذي سئم الحياة ألا موت يباع فأشتريه فذاك العيش مما لا خير فيه ألا رحم المهيمن رأس حر تصدق بالوفاة على أخيه وكما قال الآخر يسر المرأة طول عيش وطول عيش قد يضره تفنى لذا ويبقى بعد حلو العيش مره وتسوءه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره تسوءه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره فيكون في حال من الاكتئاب والضيق والضجر لا يحتمل أقرب الناس إليه وما عاد يهوى الخلطة بالآخرين بعد أن كان يملأ صدور المجالس هذه طبيعة هذه الحياة لمن فتح الله بصيرته ونظر إلى وراء هذا البهرج الذي يغر الكثيرين فهو متاع إلى حين متاع إلى حين ولكم أيضا تأمل هذا الموضع ولكم في الأرض مستقر هذا يدل على أن في مكان آخر غير الأرض فالذين يبحثون عن كوكب آخر بزعمهم يمكن أن يجدوا فيه ما يقيم العيش وما يحصل به الحياة هؤلاء يبحثون عن سراب فالله تبارك وتعالى قد هيأ هذه الأرض للعيش فيها قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين لا نستطيع ان نعيش على كوكب آخر غير الأرض فتلك غير مهيأة وإنما هيأ الله الأرض وجعل فيها المعايش والأقوات وبارك فيها من أجل أن تكون صالحة لذلك ومن هذه الآية يؤخذ أيضا هذه المنة على ابينا آدم صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قد أسجد له إبليس أسجد له الملائكة ثم بعد ذلك حينما امتنع إبليس طرده وأبعده وكذلك حينما عصى آدم ربه قبل توبته واجتباه وامتن عليه كما قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فالمنه الواصله لابينا آدم صلى الله عليه وسلم هي لاحقة للذرية لأن القاعدة أن المنه الواصلة للاباء لاحقة للأبناء ولهذا نجد كثيرا ما يمتن ربنا تبارك وتعالى على بني إسرائيل بمنن أدركت اباءهم وأنزلنا عليكم المن والسلوى مع أن ذلك كان لآبائهم لأجدادهم ولكن لما كانت هذه المنه واقعة للاباء صارت لاحقة للذرية كما أن أيضا المذمة التي تلحق الآباء تلحق الذرية إن كانوا على طريقتهم، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، وما أشبه ذلك مما ذكره الله وقص علينا من خبر بني إسرائيل ومساوئهم وجناياتهم، وإنما وقع ذلك من أجدادهم. فخوطب به أولئك الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل القرآن فالمذمة التي تلحق الأباء تلحق الأبناء إن كانوا على نفس الطريق ثم تأمل قوله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات تلقى آدم صلى الله عليه وسلم بالقبول كلمات ألهمه الله تبارك وتعالى إياها توبةً واستغفارا وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذه هي الكلمات والقرآن يفسر بعضه بعضا فقبل الله ذلك من آدم صلى الله عليه وسلم وتاب عليه وغفر ذنبه والله تبارك وتعالى هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه لاحظوا هنا هذه النعمة وهذه المنة أن الله تبارك وتعالى ألهم أبان آدم صلى الله عليه وسلم الكلمات ليتوب عليه فهذا يدل على سعه فضله ورحمته على عباده في حال معصيتهم فكيف تكون الحال مع المطيعين المتقربين المستجيبين لله جل جلاله وتقدست أسماؤه ويؤخذ من هذا أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى إذا فتح قلب العبد للتوبة وفقه لمعرفة تقصيره ومخالفته ومعصيته فإن هذا طريق إلى التوبة وطريق إلى الاستقامة وطريق إلى الهدايه إن الكثيرين أيها الاحبه حينما ينحدرون فيضيعون أمر الله تبارك وتعالى وينتهكون حدوده سيما في مثل هذه الأوقات قد يلبسون ذلك بلبوس الشبهات فيستحلون ذلك ويجادلون عنه ويرى الواحد أنه لم يفعل ما يلام عليه وأنه لم تحصل منه جناية حتى يتوب فمثل هذا كيف يسدد وكيف يوفق وكيف يهدى وهو يرى أنه على هدى وهو مقيم على معصية الله تبارك وتعالى لكن قد يحصل للعبد ضعف قد يحصل له تراجع قد يحصل له غفله قد تغلبه نفسه ثم يحصل له افاقه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون حذف المتعلق هنا تذكروا ماذا؟ تذكروا تقصيرهم تذكروا عظمة الله تذكروا الجزاء والحساب تذكروا الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى تذكروا الطريق التي تركوها تذكروا فإذا هم مبصرون والفات تدل على التعقيب المباشر يرجع مباشرةً لا يمهل لأنه كما قيل الفرصة لا تطرق بابك مرتين ويخشى على الإنسان حينما يحصل له مثل هذه النفحات ثم يدير ظهره إليها يخشى أن يخلى بينه وبين نفسه وهواه فيضيع ويكون. بعد ذلك كمن قال الله تبارك وتعالى وإخوانهم يعني إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصد هؤلاء من أوليائهم بالغي فلا يحصل منه العواء ولا تراجع ولا توبة ولا تفكير في التوبة لأنه لا يرى ان به بأسا بل هو على حال من الكمال والتكميل كما ذكرنا في قوله تبارك وتعالى عن المنافقين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون جاءوا بأسلوب الحصر وهي ثاني أقوى صيغة من صيغ الحصر عند الأصوليين واللغويين إنما نحن مصلحون حصروا أنفسهم في الإصلاح يعني ليس فقط أنهم على حال من الصلاح لا بل قد زادوا على ذلك فصاروا إلى حال من الإصلاح إنما نحن مصلحون فالإنسان احيانا يعمى عن علله وأدوائه فيخلى بينه وبين نفسه فيضل كما قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فهنا إذا فتح على قلب الإنسان في التوبة وبصره الله بما كان عليه من الغفله. والمعصية والانحراف فينبغي أن يبادر إلى التوبة التوبة النصوح والتوبة النصوح على اسمها تكون مستوفية لثلاثة أوصاف أو شروط الأول أن تكون شاملة الأمر الثاني أن تكون هذه التوبة صادقة خالصة لله رب العالمين ليس من أجل الناس ولا الخوف من الناس ولا لأنه وقع في يد الهيئة أو غير ذلك والثالث أن تكون هذه التوبة جازمة لا تردد فيها لا يقول في نفسه أنه متى لاحت له فرصة أعاد الكره للمعصية فهذه ليست بتوبة صحيحة فهنا آدم صلى الله عليه وسلم ألهمه الله عز وجل وهنا هذا يدل أيضا على أن التوبة ليست بعمل صعب فالله تبارك وتعالى ألهمه هذه الكلمات وتاب عليه كلمات يحتاج من المرء أن يصدق مع الله وان يندم على ما مضى وأن يجزم ولا يحتاج إلى وسائط كما هو عند النصارى فإنهم لا يتوبون إلا على يد مخلوق يقررهم بكل جناياتهم مفصلة على كرسي يسمونه كرسي الاعتراف يجلس عليه الرجل وتجلس عليه المرأة على حد سواء ويذكر مفصلا كل ما اقترفت يده ثم بعد ذلك يمن عليه بالتوبة أما أذ الدين الذي لم يتطرق إليه التحريف والتبديل يكفي أن العبد يندم ويعزم الا يعود ويصدق مع الله تبارك وتعالى في هذه التوبة وإن كان ثمة مظالم للعباد فإنه يرد هذه المظالم مع إقلاعه عن المعصية إن كان مقيما على شيء من ذلك فهنا يتخلص العبد من أوضارها وتعود صفحته بيضاء نقيه ليس فيها شوب ولا كدر المخلوق قد تسيء في حقه قد يحصل منك جناية ويبقى لك سجل عند هذا المخلوق يذكرك به في كل مناسبة أما الله تبارك وتعالى فإنه يستر عبده ثم بعد ذلك يمحو خطيئته ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن حال آدم صلى الله عليه وسلم بعد الأكل من الشجرة والمعصية أكمل من حاله قبل المعصية وذلك أن العبد أحياناً المؤمن الصادق حينما تقع منه المعصية فإن ذلك يبعثه على المزيد من الطاعات والبذل للترقي في المدارج العالية في سلم العبودية لأنه كلما تذكر هذه المعصية جد واجتهد لأن الحسنات يذهبنا السيئات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر اصبر على التوبة واصبر على الطاعه والحسنات واصبر عن المعاصي ثم بعد ذلك تجد الألطاف الربانية تحف بك من كل جانب فهنا أيها الأحبة ينبغي على العبد أن يبادر وهذا شهر الرحمة وشهر المغفرة فالتوبة فيه أيسر وأقرب والنفوس فيه مهيئة والشياطين مصفدة وليس أحد يبري نفسه من الذنوب والمعايب والخطايا وهنا لاحظوا هذا التواضع من آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه اعترفوا بالخطيئة ظلمنا أنفسنا وهنا يتلقى هذه الكلمات من الله تبارك وتعالى ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه وإذا كانت خطيئته في معصية فرجه فإن خطيئة آدم في معصية وخطيئة إبليس في كبره إبليس استكبر والمتكبر يصعب عليه جدا أن يرجع وأن يرضخ للحق ثانية وإنما يبقى في حال من التعالي ولذلك انظروا فيما قص الله من خبر المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون عبد الله بن أبي لما قال ما قال قال أَوَا قد فعلوها في غزوة بني المصطلق او قد فعلوها والله ما مثلنا ومثل هؤلاء الا كما قال الاول سم من كلبك ياكلك لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل فلما نزل الوحي بعدما انكر هذا المنافق انكر مقالته حينما ساله النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الوحي مخبرا عن قيله فلما قيل له اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك لو عنقه تيها وكبرا فمثل هذا لا يوفق ولا يسدد ولذلك مات على على النفاق ولما قيل له في مرض موته في ذلك يعني أنه يموت على هذه الحال لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وعاده في مرضه الذي مات فيه قال هذا بزرارة يعني كان مؤمنا صادقا ومات فالموت هكذا يفهم ذلك البهيم أن المسألة مسألة موت يموت الأنبياء ويموت الصديقون والصالحون فالموت للجميع كل نفس ذائقة الموت ولكن يصدرون مصادر شتى وشتان بين موت المنافق وموت المؤمن وهكذا أيها الأحبة يؤخذ من هذه الآية أيضا هذه اللطف من الله تبارك وتعالى بآدم صلى الله عليه وسلم حيث لم يتركه يواجه عاقبة المعصية بل علمه كيف يرجع وكيف يتوب وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان مع إخوانهم إذا وقع من أحد معصية وتقصير فينبغي الا يكون ذلك هو نهاية المطاف معه فيترك وينبذ ويلاحق بهذه المعصية ولو صحت توبته هذا الإنسان لربما يعامل معاملة تبقى أبد الدهر وذلك في خطأ وقع منه أو معصية أو غلبت النفس والهوى والشيطان في ساعة ضعف فيلاحق بذلك ويذم ويعاد ثم لربما يقطع قطيعه كاملة لأنه في نظر بعضنا دنس بينما نجد أن الله تبارك وتعالى يتلطف وعصى ويقربه للتوبة أكد يكون أهل الإيمان فالله رحيم فينبغي أن نكون رحماء إذا كان الله هو الغني أن خلقه يفرح بتوبة العبد فما بالنا لا نقبل من المسيء صرفا ولا عدلا فهذا للأسف لو نظرنا في تصرفاتنا إزاء من أخطأ وعصى نجد أننا لربما غلب علينا هذا اللون في تعاملنا ومواقفنا والله المستعان ثم أيضا إذا كان آدم صلى الله عليه وسلم وهو من هو الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيده واسجد له ملائكته ثم أسكنه جنته ومع ذلك لم يستغن عن التوبة آدم صلى الله عليه وسلم بعد الرتاب فهل يستغن بعد ذلك أحد عن التوبة الكل محتاج إلى التوبة والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يكثر من الاستغفار والتوبة، والله تبارك وتعالى يخاطب أهل الإيمان خطابا عاما يشمل الصالح والطالح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فهذا خطاب للجميع، الكل بحاجة إلى التوبة، الكبير والصغير، الرئيس والمرؤوس، العالم والمتعلم والأمة أحوج ما تكون إلى التوبة في مثل هذه. الأوقات توبة عامة شاملة لما منينا به من ألوان المصائب والفتن بلاد هنا وهناك ممزقة قد فردا أهلها وتحولوا بعد العافية والغنى إلى حال من المسغبة والخوف والجوع تجمع لهم الأطعمة ونحو ذلك يستوي عندهم شهر الصوم وشهور الفطر يبيتون طاوين جائعين ما الذي أوصل الأمة إلى مثل هذا ولو نظرت إلى من لربما يتصدرون للتوجيه والإصلاح ونحو ذلك تجد من التفرق على جميع المستويات تشرذم والتطاحن والتباغض وتناكر القلوب. والتدابر مما لا يرضاه الله تبارك وتعالى والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا, فتفشلوا الفال التعقيب المباشر والفشل هنا لم يحد بلون وإنما قال تفشلوا ما قال تفشلوا في الميدان العسكري الحربي وإنما قال فتفشلوا يعني تفشلوا على جميع الأصعدة تفشلوا في الحرب وميدانها وتفشلوا في الدعوة وقبول الناس لها وتفشلوا في برامجكم ومشاريعكم كل ذلك يقع حال التنازع والتطاحن والاختلاف نحتاج إلى توبة صادقة توبة وأن يكون شعار الجميع أولا قبل كل شيء ما مني شيء ولا لي شيء على مستوى المجموع وعلى مستوى الأفراد إذا كان احنا نتحدث عن حال الأمة بعمومها إذا كان هناك كيانات وهناك كيانات وهناك وكل واحد يقول مكتسباتي مقدراتي سابقتي رصيدي من الأتباع وما إلى ذلك هذا لا يمكن أن يتأتى معه الاصلاح إصلاح أن ينخلع الإنسان من هذا كله ويقول مصلحة الأمة هي المطلب الأساس ومع ذلك ما مني شيء ولا لشيء بعيدا عن كل شعار وكل لافته إنما يكون المطلب هو مرضات الرب تبارك وتعالى ولا يذكر ولا يذكر من يمثله إن كان يمثل مؤسسة أو جمعية أو غير ذلك الفوس كبار وقلوب كبار يستوعبون هذا المعنى اولا ثم بعد ذلك من الناحية العملية يطبقونه ويمارسونه أما القلوب المتناكرة هذا التدابر الذي نشاهده فهذا لا يمكن ان يأتي معه إلا الفشل والله المستعان وهذا على كل حال هذه الآية تدل على أن رحمته سبقت غضبه ولاحظ هنا في مقام معصية ومع ذلك الرحمة تسبق آدم ويقربه سبحانه ما أرحمه وما أكرمه وما أحلمه فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا في هذه الليلة الشريفة برحمه منه ومغفره وعتق من النار أن يعتق رقابنا ورقاب والدينا وإخواننا المسلمين وان يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام